ان شاء الله اسمه اللي كانت بيونج اه بيجيب لي اذا هجيب حسن الخوفونت و بعد سويني عشان طبعا مفيش داس اشوفه على الاله انا هتبت عم الخوفونت سويني, سويني. I don't know. بالعكس يا ونسو ده طبعا مريال حاجات بصراحه كتيره شويه فمش بس كل حاجه في الشيك هو بس ده زي افرض ديكم ترجعوه لو في حاجه يعني ما فيش جوان ولا اي حاجه وبعدين ما فيش مشكله ان هي انت اي حاجه ممكن حاجه ضبره ومش عاديه ولا حاجه ما تخوش هو معايا يعني لقيت طب اي حاجه انت طب انا حاجه عشان احنا نفسنا. الحاجه الثانيه لما في الغرب مش هتستخدم اول 3 شهور بتاعه البورت بتاعنا ما تخوش يعني انستغرام وحاجات زي كده مش محتاجه نتكلم عنها عشان هو موضوع طبعا موضوع كان في شكلها يعني زي كيانات حك كبيره كده وبنعرف هو ايه صورته ممكن نكشف عنه ازاي نتعايش ازاي شويه في اللينك مهمه انك تاخدها في فهو الموضوع يعني مش عايز اقول شايف ان الموضوع يعني متعب للناس شويه بس للأسف منتشر قوي فمحتاجين نفكر فيه كويس شويه فمش اكيد انت زودت زي الشرح كده ولا حاجه اللي تستعملها تكتبها في ورقه كده അനവശ മൗഷ്ട്ലാദിരത്തി النهاردة يعني النهارده هقرا بس كده شويه تيرميشنز يعني ايه التيرميشنز المهمه اللي هي لما بنقراها بننهاها وبعد كده ما احنا محتاجين بقى كل ما نشرح ان انا اقول لكم دي معناها ايه يعني هقرا شويه تيرميشنز هنستخدمها بعد كده في الشرح يعني في كل فرع في تخصص دي شويه مصطلحات كده ممكن من مش مجاتش انجلش قوي يعني كانت كده مصطلحات علميه متعلقه بالحجم الاكبر يعني فعايزين نعرفها كويس عشان بعد كده كل ما اشرح مش هرجع بقى تاني للتيرميشنز هقول المصطلح على طول اوكي فاول حاجه ايه هو الاونكولوجي وكل شيء هو التش اوف سايت ويتس سيلز كان يعني شيء حاجه باثولوجي حاجه اسمها بايوكيمستري وكل شيء بقى هو التش اللي بيدرس الكيميا ايه هو بتاع السيلز هو النورمال جروب اوف نورمال سيل يعني ايه بقى كل الناس كفاكره او مجتمعنا كل الناس دلوقتي كان دي واخدوا كده الناس فاكره إن الكنزر ده حد جاله بايس هن يقوله إيه بعيني جاله بايس الكنزر هون مش غير أولا حاجة نورمال في الجيل معاني جيل تال نورمال سلع بيه كل الحكاية اللي هي غيبت الله عب نورمال جروز يعني هي عب نورمال جروز تالي بطريقة مش طبيعية إيه الأسباب هنعراه فقط لكني جميعا بقول هي وقت دفنية ما بتاع كامل نوع عب نورمال جروز اف نورمال فل يعني عندي فلل تالي طبيعية ونورمال سل واختلاها جروز مش طبيعية عشان كده هو في ورم ورم كان يعني حاجه كده يعني حاجه المفروض تبقى بطريقه معينه بتنمر بطريقه اكبر ظروف ان وريث الكانسر دي هي ده سبب ثاني متخصص للبوليت لكن العامه مثلا هو ايه هو بروث لجين معين الجين اللي حصل له ورم ده بيسبب ممكن سلامه وتعريف الكانسر هو اب نورمال برود اب نورمال سيل خالص سيبو انفيشن سوبر ايكو اللي جاي بعد كده حاجه اسمها النيو بلاستيك سيل نيو بلاستيك نيو لان دي دبليو لان دي او نيوبلاستيك خلاص حقيقي زي تعريف ضبط الغلط فهو اب نورمال جروس من نورمال سيت يعني ايه يعني من نفس الكانتي كانت اصلها ايه نورمال سيت هطلعها اب نورمال جروس فده تعريف الغلط بيقول هو اضافه جروس على نورمال سيت طب النورمال سيت اللي هطلعها اب نورمال جروس اسمها ايه بقى ثاني نيوبلاستيك سيت يبقى انا لو استخدمت الكلمه بعد كده ان بلاستك سيل بعدين احنا هنوصف بيها ايه ان هي خلليه غير طبيعيه بتحصلها اضمره الجو تمام انا يا جماعه اكمل الديفينشن سيبه هنا قوي يعني مش فاهمه ممكن اعيدها ثاني عشان نستخدمه على طول بعد كده فبتدي التعريف ده اسمه اه انا عايزه اقول حاجه ان بلاستك سيل ده معناها ان دي في جلطه لكن ما اقدرش اقول ان هي الحاله التوضيعه لا دي بس في الحاله ان هو كان نورمال سيل حصلها نورمال جو ان يبقى في كيس ممكن تصطلح يعني ممكن يرجع تاني لنورمال ترجع خدالك فيها تبعته ممكن تصطلح ده الامل يعني نقوله ان لو في عندنا انفه اسمه دي ان ايه دي انسايت احنا عندنا كلنا دي ان ايه دي انسالده ده التصالح اللي الدرس اللي بيحصل ده بس طبعا بيعتمد على الدوس وعلى التايم ان هو الشخص ده حصل الجلنس دي ظهرت قوي ولا في اولها ولا معقوله ممكن تصطلح حسب الحاله فلو متبقاش السالدي في اولها لسه ممكن انا اتصلح بالتيار الايه اللي فرق انتاج ده في الطاير ترجع تاني تمام وضغط الضغط بنفس الثابت الثاني يعني ايه بنفس الثابت الثاني اه يعني لو اتحكم لو كنت بفس الثابت ما فيش اي تغيير تاني بعد كده ده حاله ايماني يعني ايه ايماني يدور على محامين يدور على محامين لان هو عنده النورمال ستاف وضغط نورمال بروس لكن حصلت حاجه اكتر من كده هي بس خلاص يبقى الثابت الثابت بس وقفت على كده ما طلعتش حاجه ثانيه ما فيش حل ثاني يبقى دي حاله ايماني وممكن بقى تصور حاجه تاني تبعتها تقول لي نوع التكنيك قصده ايه بالظبط يبقى تاني هنقوله بقى, بقى تعريفات تاني اول تعريف هو بتاع الكانسر او كولوسي فتعريف الكانسر تعريف, تعريف, تعريف اليوفلاستيك سيل طب ايه بقى تعريف الدينايت سيل اه في حاجه بقى دينايت برضه بتستخدمها ان حاله دينايت لازم تتحول لملانه لو لو صورت يعني لا الدينايت ده حاجه وملانه حاجه يعني في واحد حالته خلاص هو جالس دينايت سيل وقف على كده مفيش حاجه اسمها هيتطور نعم لا فين دي كل كلمه ولا ولا فين بتاعتك البيرايت البيرايت البوسه كمان دلوقتي الثاني اللي هي النقطه السادس بتبقى نورمال طالعه ايه ما طلعوش حاجه لو فصلناها اي اذن يبقى اسمها لي نفس ثاني اللي هو الانورمال بروز انورمال سيل تمام يبقى نفس السيل دي حاجه من ثلاث احتمالات يا اما كلها كده مش ايه الباقي بالضبط خلاص وفي الحاله دي هترجع ان المورمال سيل هفضل نثبت في بالي خلاص ترجع المورمال سيل عاديه دي اللي كلنا ممكن يحصل لنا طول اليوم ممكن نتعرض للانفليشن اللي هي الصنطرات بتغير شويه عندنا في الجسم وتتحول للخلل السيل وده شويه زي الايريفال الزام اللي عندنا برده مش حاجه بناخدها خارجيه بالصالح ان بس السالب بترجع تاني ايه النورمال السالب تمام الاحتمال الثاني انها تبقى السيل والكلاس السالب تصورتها كده في الحاله دي بنقول عليه ده اسمه ايه بيناين كانسر خلاص ايه هو بيناين ليه ان هو اللي بتبقى بس ما تصورتش حاجه ثانيه ممكن بقى الحاجه الثالثه ان الكلاس دي تتحول لحاجتين تاني يبقى ده اسمه ساعتها ايه ماليجنس كانسر هقول لك الحتتين يهموا بقى لباس لو كنت قلت للمبلاست الثلاثلو عبيره ايه لكن ما قلتش بقى عيزة المفاقينة في الثاني عاني تفينيش الباس لكن لو قلتكوا ايه الناس من المفاقينة اللي استحصل للمبلاست الثاني ايه الكماليات اللي فيها استفقصي انا لباس ده او بالحاجة عمولي احتمالي استفاقوني شواني اول حاجة ناية بقية لباس جاءة من هي الثلاثل بسيني زي ما ناية بقى حالة دي بلايس اتبت عميزة اهل بيسه دي كده اما تتر الجلاسه فوري اما بتبقى رجعت على النورمال يا اما بتفضل يوبلاستيك وفي حاله ديفيناي يا اما بتطور بحاجه ثانيه اللي هقولها ايه الحاجات الثانيه الفورسيه طب لو قلت ايه عليك البيمايل سيل برافو عليك بس انا كده عرفت الفرق دي بس يوبلاستيك ازاي لكن هقدر اقولها ريفرس اول ايه في البناي سيل هي نورمال سيل اصلها نورمال فوت بس بعتناها ايه جوبلاستيك سيل <سؤال> فبصوا لي بقى ما اتصلحتش البنايت ما بتصلحش لكن معقوله فيها المعلومه بس عارف بقى الحاجات الثانيه لان ما بتعرفش بايه ما مش جاده انا فعلا خدت دياجيري فارم بدل ما يغيرها ويرجعها نورمال سيل هي ولدي برده خلاص بقت بنايت بتعاني بقى بعلاج كيماوي وعلاج شعاعي اي علاجات بتاخد حسب كل العلاج لحاله البنايت طب لكن انا ضروري على المانجر الثاني ليه بس الثاني اكتر ده لازم برضه تمليش الثاني اللي عاملوا توضيح اللي هو بيستخدموا حاجه اسمها الانفيجن الانفيجن ده هو اللي بيسبب انتشار الكانسر من تيجي تي نفس الارض يعني مثلا زي البراستر الكانسر كان في كانسر في اكثر شيء معين في كاس ده اثنين من فيو دي في باكت واتس دي فين في بريس برزنتيشن دي ايه يبقى ايه هو الانفيشن هو البريس طب كانس التاس مصالي انا محمد مصالي <S -2> انا محمد مصالي انا محمد برزنتيشن بس ان دات از تركز اقل في الاحيان يقول لك ايه لا زربطه في مكان مكاتب بتاعي ايه داخل الارض نفسه هو ده الاكزين الحاله دي لما بشوفها ما بشوفها قلت حاسس ان انا ليه مش بجاني اه بتزيد ما بتزيد هي ما بتزيد لما بفت لونك كاتب بقى عشان كده يونايتد بيقول عليه هو ايه لوكاليز فيكل لوكاليز فحل ما اتحرك لك الثاني ايه نانو كابس مستشعر يعني ممكن يستشعر في المكان اللي مكان الثاني ده نفس ايه الاوريجينال دي حاله دي حاله ثانيه اسمها جيتس فيدر ايه بقى ده خالص خالص من ايه بقى؟ من اورث الارض التاني خالص بالظبط يعني ده شرحه بالعمارة احنا دلوقتي عشان في ناس كتير بقى مفهوم غلط بيقولوا ايه ده يعني الشخص ده جاله معين ورا هو ما جالهوش معين ورا هو ورا واحد بس تنقل من مكان لمكان تاني فهو المكان الاولاني بتاعه وراح مكان تاني وما ضروش عنده ورا بينه هو ورا منتصف بين من الحته من الحته بمعنى يعني الشخص ده في عمارة خلاص في حرامي دخل الشقه في العمارة دي ادي اول شقه اللي هو اول بورتس في العماره تمام عمل ايه في الشقه دخل اول اوضه فيها ده اللي فيها ابو ضهره وكل حاجه وبعدين دخل اوضه اللي جنبها ده عمل قلبته ولا بيترتبوا حاجه هو في نفس الشقه نفس الارض ما ترك من اوضه لا اوضه هل انا ده قلتهم هما اتنين حراميه هو حرامي ماهو بس ساب اصلا ساب جاب بوظ الاوضه الاولانيه وراح لاوضه الثانيه بوظها ساب الاوضه الثالثه بوظها كلهم نفس الشقه وهو حرامي باين تمام خلاص الشهر الاولاني يروح ايه؟ للحرام بتاعه يروح ايه؟ يبقى بقى من اورجان لاورجان تاني لكن هو الشيء نفسه الحرامي برضه فنستر اكس ماشي هو نار برضه من اورجان الاورجان الثاني اللي انشئ الشقه الثاني بنص الباقي نص العماره لكن اول شيء حرامي ماهو كان كده هو هو يعني شغل واحد بس كل الحكايه انه بعد ايه يتطور عشان كده بقى في المرحله الاولى في المرحله الثانيه وفي المرحله الثالثه بقى في دي بنج على الانفيجن بالتسديد انفعش ده جوه فراح في البيت اكيد جوه مراح لكن لما يبقى البلاستيك بقى هو ادم مش مرملنا هو ده كلمه ايه دي نايم لكن لو اتحول للبلاستيك للانزيمات نفسه حتى لو مش متثبت خلاص هو داخل بالايه بالمانعه يعني لازم يوصل يبقى متثبت في حد حاطه كويس وكان انزيم الباز يعني هو لسه في نفس الشقه وفي بوليس لا خلاص هيسقط على قد ايه بقيه الشقه بقيه القول مش هيلحق فده خد شويه ان يكون استوعب كل طبعا فالأنبيل تقرح شوية من البتر الزل لكن هو الثيل برص لي حاجة خوية وهو فو مليك من البرص فمتمكن تكون الثالج أحف شوية تسرمينا كده كمان؟ وما تقول تاين عزيزي كانت تعريفات موين نيو بلاس الثالج يعني نيو بروس أو نرمال الثالج أنبيل الثالج يعني أنبيل الثالج أو أنبيل يعني إيه؟ إذنها أنبيل من الثالج لكن نفس الجيء من أورج ميتر الثالج؟ أورج الثالج طب لو حسنا يقولي بقى أن الخنفير بين إليمان و مالكنا حسنا كان الخنفير مالك مالك لو قول مالك في فتناك في فتناك في فتناك بيش من الأصل اصطرت اللي أقولي الكمان قلائم سماء رابو عليك رابو عليك أحراف كثني تصطر بالإليم اه <تكلم> برافو عليكي <تكلم> برافو كابتن برافو الفينال ده كليه اكيد مشحر متحط او متحصل لان الايه مالجنت لا اهم حاجه احنا نقول ايه دي ماني وبلاستيك اونلي لكن المالجنت ايه على الاقل هي دي على الاقل قبل ما تبص على الاقل ايه الاول قلبين اللي تسمع عنهم لان ايه بقى لا بين القلبين دول في السرير في القلبين اللي لسه هو في نفس الاوض نفس الشقه بس الايه من اوضه لاوضه تمام بعد الاقل حتى يبقى قلبين يعني خلاص القلبين اللي بنقول عليه خلاص هو مالجنت مش بتسبد حله اقوى هتعمل بقى ولا طب حضرتك اول سوشيال ايه الفرق اللي بين الالجوريزمز والالفي في المرحله الاولى ان أم هو بيقني السيتس ديت دي لان هو بيلف نفس الايه نفس الاوردر فطبعا الالجوريزم الاول اللي كان سيف هو مش اسمه بتسريع عشان اقول عليه ملكنا يعني في ان هو الالفي ده في حد اتكلم عليه طب احنا حاجه اقوى حاجه اقوى فكر راس بالضبط كده ده لكن ده تبص عقلك انا عايز اقول ان الالفيت على 1000 يديني مؤشر ان التضخيم بقى لما نشوف يعني الريبورت كده بتاع المريض التضخيم على ال1000 بعرف ان هو كده ايه ده ما لقته على الصلابه لقيت فيه كان الالفيت 6 يبقى لازم يكون ماليت مش ممكن يكون 9 دي لازم بقى فاكره ايه بيقول لك مصور من الجلست ده يعيني كان 9 وثبت عملته لا ما فيش حاجه اسمها كده البينايت انت طالعه من ان هو موجود على خلاص كده حظ ان هو بينايت بقى وعلى فكره يعني حاجات بينايت بتموت برضه يعني الشادو يعني مش عايز اعقد يعني حاجات مالهاش بدخله وبتعيش يعني دي حاجات بيجيب ربنا سبحانه وتعالى محدش يقدر يقول يعني مهما العلم اتطور في الموضوع ده ربنا خاطر لكل واحد يا عمره وكاتب له عمره مفيش حاجه اسمها ان هو ده عشان عنده كلس متطور ده عشان كلس سواء اقل ممكن سبب وفي ثاني خالص حد يحصل له حاجه ويموت يعني مش عايزين نعلق على نفسنا يعني ليه الناس بتتعامل مع الكلس بطريقه كده شويه زي اي مره تعيد الناس لازم تتعامل معها ببساطه او حتى عاملوا مريض كلس يعني يعني يعني يعني ده ده مش فيهم كتير كتير كتير والله انا انا عايز بقى ممكن ممكن الحاجات حاجات كل الموضوع التعامل യാ يعني بحيث ان دي حد ثقه في نفسه وبيحس ان هو موجود معايا وبيكلم معايا كده الحاجات بتفرق جدا كده في طريقه المريض فبعشر عليكم اي حاجه بس في الغالب المصريين يعني عندنا الاسر خاصه متشده جدا واغرب البيوت يلاقي حد مريض خالص مش لقى ف الواحد ده بيتعالج بطريقه احسن كده يضحك وشه باين بيتكلم معاها عادي بيحس ان هو موجود معايا يعني ليه المريض يحس بمهض لكن ما يحسش ان هو ده بيكون طبيعي ولا خلاص بحيث ان هو بقى يعني بيبقى يعرف عبد المليك وهو كده متعاطف معاه هو بيعقلوا زيادة بصراحه يعني لازم واحد يكون وش مزدائي يتكلم على المريض عشان هو باينت اهي بس اسلوب التعامل في الكانسر ما يكونش كده ده كنت فرصة فرصة كيف في فرنسا في فرنسا في معتي هناك كان اسمه ده مش كتير ف 50 الكانسر كده عندهم حاجه اسمها دي كير اوشن زي دعم المريض دي حاجه مهمه للبيبل نوع من العلاج لا ده قصدي ان في الاسسههه اللي بيقوموا بيه كمان مش التكاثر مش زي النرس عندنا في المستشفيات الطيبه ورفح المستشفى لا النرس بجد اللي هو بيقفوا بالمريض هاوس كير فعلا اقاول بيقعدوا يتكلموا معايا ويشوف مين اللي بيسرب بيه مين اللي بيجي يزوره معاهم نرس كده يسيبوا الموبايل مثلا بتاع النرس الممرضه اللي بتجيله اللي هو بيحبهم يكلموا النرس ويقعدوا يقعدوا معاه في الجنينه تبقى الجو فعلا ان تقعد معاه في الجنينه اتكلم معاه اللي مش قوي مع ان مرض يبعدوه يقوله تعبان وشكله يعني الحال يعني للاسف رمضان دي بقت زي طبق في مصر ده اللي فعلا يعني قلبه والعمار دي اللي هو زابطه برضه لو مفطرش هيموت برضه بس على قلبه يبعدش حياته يعني متسائل يقعد مع نفسه يحبها مش ناقصه كئابه يعني يروح مع نفسه كئيب روح مع الصوت الخارجي ده المفروض تقفطر يعني العيال خلاص قاعدين في البيت يعني هو بالظبط كده يعني يفضل عليهم لاكله ولا حاجات كده تعمل زي كده لو لوحده ده يعني بالظبط بالظبط انا مش كريت اللي بتنزل تحت النشانه بالظبط وطبعا في اخر الاعمار دي والله يعني فعلا والله انا اعرف حاله كانت تعبانه جدا واحطت في واد سنين سنين يعني ما خلاص لو كان مشت على كلام الدكتور اللي قالي انا تعملي عمليه هي رفضت تعمل عمليه خالص ازاي وكان له كانه ترك في مكان كده هو كان مالك بس كان تكفيه معينه في جوازه ابنا ان هي هتموت في عيال بون على حاجه تخصصيه عايشه هتجوز هتجوز حavyتكم حاصرة ربتهم تقول لدي افت mellan 30 سنة و capacity تقول za машini وذ Dennato بولا اختقلون ب الف bermat تعالوواء وقوم بسترتي دي حالات عنصر وصعرتوا ومينزاديةбы وفاعلت هنا كثيرا تركي بذلك ان دي مانسون واحدة بالنهاس لا ان ما فهمvetقل لكم ان انا يذوب عيدان يوجد المداه فطويلة خطوطة جيدة والدوقش كبه عايشه كانه شويه ناس بصراحه محبه للحياه يعني كانت دايخه بتفرح وبتسافر ووالده لا يعني كانت حاج ما شاء الله كذا مره فمصرعه تقول لا ربنا يزيد الاعمار وانا مش هعمل كده وانا عايشه حياتي ازاي وعيد لو لد فعلا عايشه حياتها ولا كان عندها حاجه يعني ده انا انا شفته بعيني فعلا فالواحد مبهديه بصراحه يعني وحد لو لسه عارفها على فكره برضو طب طب كده بص على روح يا بنت ااا بس هي والله دي حاجات فعلا ما بتتعاملش مع المريض بطريقه جذبه كده انك انت ما حسيتش المريض ان هو فيه بقى مشكله كبيره وسعاده لازم بتيجي يعني يقولوا لنا كان يتعاملوا مع المريض الخامس احسن كده يعني طب نرجع للموضوع تاني اللا دي فيشن بقى كده حاجه اسمها بروتو اوكسجين بروتو اوكسجين da normalidade, o Fugir da normalidade ou normal certo. Já que a gente vai ter a certeza, o carro que vem, a normal será bem. A normalidade é o Fugir, é o Fugir. صني على محمد صني على صلي محمد صني على طب قطجين ده بدل ما اسمه هيبقى اوكوجين هيبقى اسمه اوكوجين يبقى مين يقول لي بقى تعريف الاوكوجين <تصفيق> طب على بعد ما اقول وقف مورمال ده بتاعت اسمها ايه بقى اسمها كده وعليه يبقى ده هقول عليه ايه هو الاضطراب مالجيو بلولاستيك س احنا فين خلاص عرفت ان بلاستيك مش هرجع له بقى تاني فمضارني بس فهو ايه هو الاضطراب الاضطراب نورمال س هو يحصل ليه هو مورمال خلقوا وحصلوا في ديش مش دي اللي بيتحولك بدل ما اسمها كوتو بيجي باسمها ايه يبقى انا لو بصت كومبيرت كل بروتون بيجي مصفوفين ده دين صاغوط التخ ده دين اسمه ايه بدل ما اقول بقى طور ثاني ده اسمه ايه هو القبل يا جماعه مش قبل بالمعنى ده ولا الحته المتنزه دي لا هو يعني نقول اكيد تعريف ده ممكن يبقى حاجه واحده في الكوفات ها في سيال اللي بتعملها في الداخل حاجه زي كده دي بقى حاجة تاتي إطلاق شون السابريس رشين إيه بقى شون السابريس رشين بالإطلاق إذا ديك تعمل إيه؟ المستشار إيه؟ رابطة على الشعار دي تاتي من السابريس دي شيني اللي حاطناها ال... إيه؟ بنائم السابريس اللي يجي للأفوشي و للبروت أفوشي ايه؟ عايش تاتي حاجة؟ افترضوا طبعا ان مين يا جماعه اللي فوق كلين يعني جه تدينا امل ممكن بفيهم كوجي ودي تبع الوطن ثالث لكن لو الصوت الصلبي دي شغاله كويس هيخلص نوفروا كوجي حاول تاني ايه هنقوله تاني يا جماعه هم 3 جنيه هل هم 3 ولا 2 برافو عليك 2 نعمل اوفرتو مش هنا اشتغل مين 2 ايه هو كوجي مش صوت كوجي يا جيني النورمال ثالث حصل لها ميتيشن او اي كادوت اتحولت الى ايه الى اونكوجين لكن هي نفس الشيء ان هي حصلت ميتيشن لكن هي الجين الجديده شو انت عرفت دي كيف يعني بقى تاخذ سافريز للبروتو اونكوجين يعني مش شغله انت لما يكون في بروتو اونكوجين ولا لما يكون في اونكوجين هو كيف تقع الضرر لما يكون في اونكوجين ممكن اونكوجين ده ينتج بقى, بقى لكنيته قليله وكانت عرضه للميتيشن بسيطه تقدر عليه مين سوبر سافريز دي تعمل له سافريز فالبيتا تحول ثاني من أكسيدتي لايه البروتين ده بالتالي السيل بتتحول من بلاستيك سيل لايه قلنا كنا حاطين احتمالات ان البلاستيك سيل ممكن تبقى ريفرس تاني ترجع نورمال ازاي بترجع دي بقى الحكايه دي هو بيقول ممكن أكون أقول ازاي البلاستيك سيل ممكن ترجع نورمال سيل تاني أفضل احتمال أحسن ازاي مش ازاي طب بما أن ازاي العملية ده لا ازاي ترجع <تصفيق> يا هو هو هو يعني إيه معلش هو اه <سؤال> <أوه. مش جيفيقين> هو <برازة> <مش>... دي مش دي اللي قال لك مش بلغه انا جيت ايه الفرق ان دي ما تدعمني بتاع الثاني معايا اه هو عايز زي الفحص بتاعه ف هو مش دي اللي قال لك الفرق ده دي يعني طب رشيشينك بيترج اللي جه ما بصوا الفحص بتاعه قلت سؤال شويه يعني ممكن يطرح ان هو نفس الفحص زي ال يعني بتاع الفحص لكن هو مش عارف يبقى انتوا جماعه لو انا قلت لكم ازاي النوكاستيك سيل خاصه فيه ايه ازاي تصلح هلقول ايه بقى؟ <تصفيق> دهما قلت عارف ليهن ثلاثة الجيل تقول هم مش ثلاثة هم مطميل قلت عارف أول حاجة مين خالص؟ رضو أونفوجين لحنا ده نورمال الجيل والنورمال الثاني أرادت حصارهم جيدين هستحاول لهم أونفوجين لو هو اللي يتجي فيك القفيفة مين اللي هيبقى أكتب؟ شو مستعبورة أونفوجين؟ هيقصر على الأونفوجين ويرجعه ثاني لإيه؟ رضو أونفوجين تبتالي بخير اللي بتبتالها تبتالي بل انا عقبت اول حاجه انا ما قلتش انا مش بطيطه ديشن لازم تعرفيها انا قلتش ان لازم تيجي على الطريقه ماشي كده في درس تيجي واقف على الفا انا طبعا هو ده المشكله ما لسه اي انا طول المحاضره المشكله ان دي الصفحه يمكن انا اتغير يمكن بتاعت الهيله في التاحيه الجامعيه توضح كمياء عشان نستقدمها كتير بعد كده وما تجديني وراي وراي مرسة يا جماعة عاديوش كلا جيبا نا قصة عايزوه تاين؟ ناولي الشين ولكن ناولي الشين ازاكي منتحول عطل اما اسم انتها تاينفها مشين عشان تاينف ازاكي منتحول منقول عادينا اول جين خلص اسم بروتو اونفو جين ايه هو بروتو اونفو جين؟ هو النورمال جين و النورمال ثاني ده خلاص مفيش مشكله كلنا عندنا بروتو في ايه ايه هو البروتوجين هو البروتو برضه البروتوجين بتاع حصل له ايه بيوتي وحط له طمره فتحول البروتوجين الى ايه الى بروتين تمام فايز تحول النقطه المثالي الى انسان نفس الثاني يعني اكلت بروتوجين في اي ثاني في برضه ولا في الخلايا النورمال طيب وهلك في نفس الثاني ده جديده دي ولا هي بتاع نورمال هي بتاع يعني انا عايز اقول يا جماعه نضبطه ونجيب الكونفوجنت حاجه واحده روتو في دي تديس بتاع نورمال سكيل حاطط فيوتيشن راح هو اتحول بيجي اسمه ايه اوت و دي نورمال سكيل اتحول بدل ما اسمها نورمال سكيل تمام كده لما بيحصل ده لو كانت مفيش قليله مش كامله ايه اللي بيحصل بيظهر دي اسمه ايه ده نقص يعني ايه باقي فان دي حاجه ثانيه بيظهر دي بقى اسمه شولدر بريسج هي هذي رئيس شو بلو سبعين للشي تسابريس بقى الاونفوجين ولا تبوط الاونفوجين الاونفوجين سيحول الثالث اللي هي النورمال والأب نورمال نحو دلازمة ايه نحو دلازمة يحولها الى ايه نورمال ثالث انت دولي سعلمون تلازمة توافية هانت طب انت تلازمة تعالتات اللي هي نورمال عصرية دي زي ما قلتت بالأول دي ما لها تحللات مو تشتوضوها باركوة فاي دلما انت جوة درس تعرفي يا جماعه كل اللي بيجت ما قال لي ايه نورمال تنفسيه نورمال تنفسي طب فاهمة نورمال تنفسي قصده ايه طب ايه هو التنفسي برافو الاحتضار اللي بيحتاج قوي الايام والنورمال سيل بعد ما يطلع نورمال سيل بس ما ايه طب اوكي احنا بنتكلم في الحاله البسيطه اللي هي مش بنتكلم في حاله متضطمله او حاله بسيطه عاديه نقول كلنا الانفشن دي لاي واحد بيتعرض لحاجات في الجو كان حاجه من خمس دقايق سحب زياده من خمسيه كل ده ممكن طب انا كلنا الجو ده ممكن يتحول من غاز وخشينه لعضو زي مين اللي بيفصل بقى دلوقتي لو هي حاجه بسيطه دي اسمه ايه بقى يوجا طبقه الجداد دي الثاني بقى الاولاني تبع ثاني مش دي واحده واحد. ان هو واحد متحول ده كتين ده حاجه مختلفه يظهر إمثا ومش موجود على طول هو بيه موجود إمثا بس لما تتحول من الإن إيه؟ بلانكو الجين تمام؟ يعني إيه بقى الجين؟ تحول إيه تاني؟ يحولها قبل ما يحول المعادل يعمل سفرس النيل؟ لأ سفرس النيل لأن هي جين من النيل تعمل سفرس الانكو الجين ولا الغوط الانكو الجين هو بعيد من انكو الجين خلاص هو وقت على بيتها بتواليس موهي؟ أقول دي عملته قبل ركبتني بدل ما انتشيل بعصويه شو هتقولي كده بدل ما بعت لك فيتين فالنور تمام ده هو فيتا موجود في كل خلية فيتا كامل ليه ده انت لو كلنا زي ما بقول لك ممكن نتعرف هو اسمه ايه او اسمه ايه ده عاظم ده اللي موجود في كل الخلايا البروتوبوجين ده المفروض عشان الناس كلها والكل ده برضه وحش جدا جدا انخفاضه الاكسجينك طول النهار مع الناس مثل مصانع أقولك حاجات اللي انت شاكك كده في المصانع اللي تشموا حاجات المصانع دي عايز اقول لك حاجات كتير كيموتيك الفينول والحاجات اللي في الخضروات اللي بترش على الخضار والمحكره مش بقول لك اي حاجات اللي عا اللي هو البيدات ده اغلبه البز فوت با اللي الرشه غريبة عليه ده برضه خطر جدا وكل الحاجات الكيموتيك بس ايه مش الواحد طول النهار بيعد كده اه هتبقى خطر اكتر لكن هو حكيت له على تخفيف يعني ضروري عليها ايه دي حاجات يعني عامه قلت له على الخط كنا جايين نستخدمه في فبص ان البروجرام دي اتحول عندنا كلها باظ و عايز جدا يتحول لايه هي لحد ما اتحول الكود بتاعه مش خالص برضه ولحد ما الكود بتاعه الشفت اشتغل خلاص دي حاجه عاديه نورمال فانا بتكلم عن حاله كانت نورمال برضه كلنا حكيت لك يعني لكن بقى لو الصوت فكرت دي ما اشتغلتش بقى ما كانش باوضي وما بداتش يحاول بقى اوصل لبطاقه البشير يبقى خدنا بقى حاجه ثانيه خلاص فكان اللي هو بقى سكه ثانيه خلاص بس بس بصعب جدا اجري يعني كده المشكله هو ايه اللي خليه بقى بيشتغل بالبطاقه التلقائيه يظهر بكت زي الارض كده كده اول ما ايه ما بروسه وبيحاول اوكليه فالقرين الجسم بيطلع مش... ايه لا حاجه ضربينه الحراره بتطلع عندنا كده تطلع في الصرف اسمه تقول لي ليه قوم الشجيه طول بيشتغل ليه انت لو قسيتك التخنيس كده جدا وهو مشتغلش على طول بسيط خلاص مش هيقدر ان هو يكمل مش هيقدر يقاوم الاكسجين كله طب عشان كده بقول لك هيعتمد على الجود وعلى الضغط اللي بتتعرض له ايه كميه اللي خدتيها قد ايه ده كان شيء في العلاج ان اكثر منه على طول اه انا استنى اتكلم فيها بريكر على كارت يعني يبقى كارت عشان اه عشان حي ده رقم 200 ماشي طب ايه تعريف التهاب اسمه انتوجينيس صل على محمد صل على محمد صل على محمد, محمد. انتوجينيس ذا فورميشن اوف نيو بلاد بيس SN2 دي يعني بتايفات ثقيله النهارده بتجيكم بالتايفات بتاعتها طب هو قوي لا في كامل البركه يعني SN2 SN2 ده اللي هو فورماتشن اوف نيو نكليس يعني ذات بيت الجديده بتتكون اللي بيحصل ايه بقى ان النشط اللي وقع فوق الكربن بيدي الجسم وبيتعامل مع كربن ثالثه اللي هي مكان حاجه اللي هو اللي عنده بيقول ايه بتعمله تتفكك بسرعه عايز تساعدها لازم على الذهب ايه يعني الجسم الاخ بيضر نفسه دي عند الخط اللي هيت جديد برضه الضارب جديد دي بت بينين بيكم السلسله هتتغذى اكتر هو مش بيعمل في شكه مضرره لجسمه فيها اللي اتلني اصهاي فعلا طب طبعا نورمال سيرب ده بيgalactos عنو جسم بتجي منها ايه النيوكليوس بيتن هو بيطلع جزيء ال دي ايه ال دي ان ايه تمام طور دور عقلي من ذهب الايد بلاك بيزنس الجديده دي بجد ايه عشان تتغرز عليا طبعا ان دي مش بنلاقيها لا ده تمام هي محمد التنميش يوم الثلاث ماشي طب لا مش هنا هنا بترجمه بس ماشي يا جماعه ان دي بيقول ان هو بيبدا ايه بالنيو بلاك بيزنس خلاص بتقعدي تتسالي اه انا عايزه اقوله بقى الان في النسبه دي بنلاقي في البي 9 دي يا جماعه يعني ده انا خلاص هيبقى في نفس ده خلاص لكن قال شيء قد يظهر ايه لما جاي بقى كان فاكر بقى الفيت بتاع مين ده بتسجيل التغذيات بقى ايه nutrient بقى, بقى عايز ايه يديله غذاء اكتر يعني عايز ياكل احسن ويديله غذاء اكتر بيديله ايه البوتيت الجديد ده <تصفيق> يعني انا لو جيت دلوقتي اقول ايه الكاركتر بتاعه الملكه الثانيه ايه الفرق ما بين البلاستيك او ايه الفرق بين الباينت الاول هتبقى ايه؟ نيوبلاستيك بس صح لكن بس ما نقدر نقول عليها ايه هقول كده نشوف دهني ولا لا انا هجيب البلاستيك ما بين نقول عليها نيوبلاستيك انديتيك ميتاستيك انزيتيك يعني ايه بقى لما اجي اقول ايه الفرق بين الباينت هقول عليها بس الايه نيوبلاستيك تراي طيب بس في حاجه تاني خلاص وهي ما قولي إنتي فاطل مالكنا فأقول إيه بقى ده بلتسجيب نيوكلاستيك أزبيتك متاسبيتك أنجليليتك يعني إيه بقى إيه الأربع حاجاته لانهيات ها وليه بقى أجلين يعني اشتركي في فيه الجماعة المطالب ها ها في التسجيب في قضاء المحتجيب في تروية ما تتحقق عادة فيها بس كده وليه يعني إيه بقى المعول بلتسجيب يعني نيوكلاستيك نحن نحن من أنت في معنى هو إيدي حاجة تانية لن يوكلاكسك؟ لا، سوريتي لا تقوي حاجة بالبنان لن يوكلاكسك؟ طيب فهذا بقى يقولني في معنى المالك ما تتعنيني بلاكسك؟ طيب، قد رأى برصد في البيانانيك تتعني بلاكسك؟ لا، على الأقل، على الأقل، ليس مالكين يميزين؟ انتبيرك، مش لازم أكافل من الآخر لأن حاجة أتضلتوا الحالة، برصد حالة الحمد لله تتبعوا ليه سوية، بمتت فضل أكثر مفيش بنسحب في انزيمات دي بتاخد متحول كمان الى ايه؟ ميثيل، ادي الجين ده مش تطور في الحاله ده بيظهر مع الانزيم يعني هو زي بتاعه الانزيم هلاقي الضربه <entrepreneami> <يبقى> الجديده دي بتتكون يبقى الانزيم مرتبطه بايه بقى انزيمات ده كانت مرتبطه بالنيوكليوتيد وقال لك ان هي موجوده في الجينايد الجينايد المفروض يجي الانزيمات الجديده اللي بتتكون دي تمام ها يا جماعه مين كده ولا ايه؟ يبقى الكبات دي اللي مقارنه بين الجين والبرنامج بيقول ايه يا نيو بلاستيك ايه نيو بلاستيك ان في دي سيتيكال جزيئي جوه الحيتي حاجه ثانيه دي كرايت دي ليه نانو بلاستيك زي الدكتور احمر ده يبقى كبسوله ده ايه نانو كبسوله ده ليه كبسوله اللي حواليها حاجه زي بيطار بيطار بيطور بيشميها طب زي التخفيف او في اداره بتطلع منه عشان كده عمر ما الدماغ بتطور من مليجن ما بيقدر الدماغ ده كان الاسر برضه هو كان شغال في الصرا بتاع بعض الاورام لا شوف دي عاده بصراحه يعني يعني للاسف الضربه بتاعت ال450 بقى بيجيبوا يعني بيشفوا عليهم بملاك الجوده فالاخر ممكن تبقى عندها بريكس في حاله دي 9 مش مالينه بس طبعا الذكاتره بقى بيشتغلوا كده بيشيلوا البريكس للأسف كنت محتاجه وبعدين لما بتعملي سمني هي بتقعدي مع المريضه بس فاجئت انها تقول لي لا ده انا والله ده حصل له تاخيره بالعهودي وشغل برست قلت له الشجاعه على حاجه وهم شايفين نصيحته ويقول دي نايم ممكن تتعالج عادي يعني عادي بحاجات مجرد كتير كده بيتلم الموضوع بسرعه فحتى للاسف هقعد اكمل معاه وانا تعبت في الزمن ده الشغل يعني لان طبعا الموضوع كان شيء صعب في الشغل ده انا بعد الاطفال الحمد لله كويس بس بعض الاوقات بصراحه كانت صعبه عامل بيعمل كده للاسف كان في حاجات كتيره بتبقى المفروض ان الريكورد تحت الواحد شايف مشاي ان ينفع يسجل في كل حاجه بس اما بتعملها الكترونيكالهم في الحالات الصعبه ولازم شيء البيت بتاع شيء ده كده الدماغ مش محتاجه حتى ان ورا بتشال البنايله بتعالي في اوض الصدر خالص وممكن الواحد يشعر خالص وميت موت من الخط على نفسه عايز اقول لكم يعني في حالات كده فعلا بتيتفع ان هو عنده قلق وما بيصنعش حتى محاميد ممكن الواحد يختنق يحس في تعب ممكن يموت فعلا من القلق على نفسه يا جماعه اقول لكم الكرط بيت ده مفيش مصادر خالص لكنه قياس ايه اسبابه يعني حتى لما بعد بقول لكم عليه المنتشر في فرنسا ده مش, مش بيطوروا حتى يعني مش معندناش ده اللي بيطلع منه كل الابحاث اللي هي عالميه يعني كل اي بحث وعي بحث عالم لو دخلتوا عليه عن طريق معهد لوجنسيتور فيذا بس هي مشكلته عمره ما بيطوروا ايه السبب اللي دخل سبب القرن كان فيش ابحاث على كده حاجات كلها جنرال كده يقول لك انا مش عارفه اللي هو ده كده كنت فاكره دي كانت شويه مستجدات عاديه لكن لما جيت المريض دوروا عنده هو ليه يعني ليه جاله كانسر ليه بعد ما هو كل اللي بيشغلهم عايزين يحاولوا عالجوه يعني فبيعملوا ابحاث علاج جديد اللي ممكن ياخده احسن من كده البروتوكول العلاجي اللي ممكن يغيروه فاعتقد ان النظام ده بيشرح المشاكل الكالسر ان احنا مش حاطين ايدينا بالضبط على المشكله ان هو ليه يحصل اه يعني هيحس انت عمرك شفت مريض اصلا حد ما يعرف فعلا سبب تعبه يعني ده تجريب في جامعة جامعة جامعة في الصوره كما قدر بالمنهج دول ساعات منهم ثلاث شهور كده بيش... بيركزوا بقى على ايه لو ب... لو حاجه كانت دي وراثه ان لو كانت ده كان وراثي بيكتبوا يجيبوا اولادهم لا مش بيهتموا بكيل اللي طالع دي بقى حاجه ثانيه طبعا دي مصاريف تحت خالص بيعرفوه بيشيكوا على البم يحطوهم يعني يعني اكثر أنت... يعني السيريو كده اللي ما لهمش اي تفاور انهم يشوفوا الاولاد ممكن يتعرضوا ان مثلا حاجه انهم ممكن كده فعلا تحصل ولا لا بيعرفوهم ازاي ده بيكتبوا بيدرسوا وخالف على الاولاد مش على بقى خلاص بس كده او مش خلاص ده ممكن يشتغل نقطه تعلم اه ده هو في ار دي وان خلاص في شيء ناس فعلا ان هو بيكون وراثي بس تحتاج تعمل الكنستورييز كده بتاع عربي هو ده الخيال جدا العظ مش عارف ايه لو عنده سرطان لازم هو المفروض طبعا يكون في حاجه اسمها يعني مثلا اللي اصلا ما بنعملهاش هنا عندنا ان هي طبعا احنا لازم نتكلم ال دلوقتي فكرنا دي ثلاثه بيتم ان الواحد يكشف مبكر يعني على الاورام كده مثلا عارف فين القالبيه لو حد في عيلته كان عنده تاريخ مرضي لازم سيك سيك تعمل ماموجرام والتراي طبعا المفروض ده كله مش مطلوب عندنا ما الناس بتخاف نخليها على نظام مش على كله على نظام طبعا بس الواحد عادي يعمل كشف مبكر بتاعنا بيجيب نتيجه بس هو الواحد الخايف من نتيجه التحليل ده اسمه نتيجه الكشف كده. لكن هو مهم في حاجات كتير جدا لازم تعملها كشف مبكر لو حد في العيله عنده تاريخ لانه ده يساعد بصراحه كتير جدا يعني بيساعد في العلاج وبيساعد المريض يخف بسرعه والسن الصغير بيبقى اسهل من الواحد بعد ما يكبر يعني يعني طب طبعا كتير جدا دلوقتي بسبب حاجات كتير قوي يعني الاستريس نفس اللايف ستايل بتاع الناس خلاص مفيش حد نايم دلوقتي الناس على طول مشدوده ومتقصبه على فكره انا شايف ان بص جديد منه برضه مستدله الكترونيك يعني ده صور غراضك وموبايلات وكمان اللابتوب ومش عارفه بتعمل ايه استخدام لا ريشه في الطبعه من الحاجات دي فكره فظعه جدا كل ما يعني الحضاره بتاعتنا بتطور ده بشكل كده خالص يعني لان الحاجات محطوطه هنا ان البلد مش عارفه بيها البلد عشان مش دي كلام مش حاجه اسمها كده بس بس صوروها وجابوا في كده معقول بقى بقى الناس بس احنا بنجي على مصر يعني رحنا حته كبيره جدا والله مش عارفه مصر الصراحه في حاجات كتير كويسه بس احنا للاسف دايما حاطين في بالنا ايه ان مصر هي عشان مش نضيفه عشان خاطر احنا عندنا بروجرام كويس يعني مفيش حاجه اسمها كورنر هما عندهم مثلا لا بيحاولوا يخففوا سيارات الناس اللي هي بتشرب سجاير بيعدوا في حته مخصوص وقت البريك مثلا الناس تشتغل مفيش حاجه اسمها واحد قاعد في الشغل يطلب على اللي حواليه يشرب سجاير جنبه عشان يريحوا لا المفروض مثلا يقعد مكان لوحده شويه حاجات لو رعيناها في الشغلنا متايله كده شويه يعني. طب انا بقولك انت السنه الالكترونيكس الطريقه الحته اللي احنا فيها طول النهار الناس قاعده على التليفون وتضحك مع بعض وتسمع في <تصفيق> التليفون كل واحد قاعد لوحده عامل ايه يتضحك طب اتحرك بقى اللي قدك احسن الحاجه تبقى سوشيال شويه لكن طول النهار موبايلات ولا تروحوا على الذكاء كلنا كده انا مش بعمل كده بس هو غلط يا اختي هو ابني وكل حاجه بس ده غلط يعني لازم الواحد شويه يعني بالناس الاعياش مش حافظ مستصره عين تكلم بعض في التليفون هو مرتجات وبعدين حتى انا لك ازاي بعتلك على الوضع ايه قبل ما ابعتلك مش عارفه هي طب تكلمي اصلا من كده يعني في ايه لوحده انا لو حد قوي انا بعتلك منتج طب انت على الاقل او بس يكون اا يعني حتى لو بعتي الحاجات دي موجوده مش هي الحاجات دي اللي بتخلي الناس دي على طول يعني مشدوده ومتعصبه والحاجات دي بتخلي الامراض تاكلك جدا اللابتوب والتليفزيون والحاجات دي تخليها تاكل زياده يعني الراجل تضربه ورجله يتسبب كده انا اعتقد كده يعني اصلي على محمد اصلي على محمد يعني مش مش انت شهر عاملين عندنا في مصر الاسبش مش عارفه ماشي بعد كده تقولك ديفينيشنز جالي الصفحه بره كلنا وبدء اعمل حاجه اللي قلت لكم ايه الكاركتر بتاع ال بميز ده ايه الكاركتر بتاع في في من من مالك من 2000 صار من 2 وعندنا يبقى كده النهارده بس الديفينيشن والكركتر الدنيا اكبر عشان انا احكي عشان تقدر تكملي معايا انا ممكن اعيد حتى الشان يا جماعه خلاص نكمل بالمراد ايوه ايه ايه خلاص دلوقتي هو المنظر بيبقى ايه صح ايوه صح بس انا ارفع انا صار لي بس انا انا بقول لك الملك ده كان بينشان مش عارفه ايه طب ممكن تحكي <تصفيق> لي تاريخه <تصفيق> ولا ليك قلت مش علينا اي حاجه اتفضل